الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وهي الصادقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد الرسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتفدين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حصدنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين اما بعد ايها المسلمون عزاد الله فبمشيئة الله تعالى بقاء اليوم هو اللقاء الاول مع سورة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الامبياء الصلاة والسلام وارجو ان نتنبه جميعا الى ان قضية المسلمين اليوم مع القرآن هي السماء فقط. الا من هدى الله فموكفه مع القرآن هو الاستماع للقرآن والتنفيذ الفعلي لما اجتمع من كتاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى في بداية اللقاء ان يجعل حظنا من اجتماعنا لكتابه الكريم هو خصم الاجتماع وخصم التنفيذ لما نسمع من كتاب الله لان الله تبارك وتعالى يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجدت قلوبهم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ تَضْرِبُ فِي قُلُوبِهِمْ مَثَلاً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, إيمانا فَحُلِّيَ عِنْدَمَا يُتْلَى عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ نَزَادُ إِيمَانًا سؤال مترق إلى ضمير كل مسلم وكل واحد لنا أدرى بنفسه. عندما نزل القرآن الكريم كان حب المسلم من القرآن عندما يسمع عندما يستمع إلى آية من كتاب الله فيتحول هذا الاستماع إلى عزيزة. ثم الى عمل ثم الى زيادة ايمان بالله رب العالمين. فهل استماعنا لقصة القرآن عمل وعلم وعقيدة أم استماعنا للقرآن سماء ونظر. على هذا ولا ينبهك نفق قبير. فقبل ما نصل على قصة سيدنا يوسف هل عندما نسمع لآيات الله يكون حظنا استماع ونغض? ام ازتماعنا علم وعفيدة وعمل? رحم الله احد الاعراب حينما دخل على سيدنا رسول الله الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف. ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الزنزلة. فدخل الاعراف واستمع الى الاياتين الاحيرتين من السورة. فمن يعمل لصال برد خيرا يرى. فمن يعمل لصال برد شرا يرى. فتنفذ فيه قوله تبارك وتعالى واذا تليت عليهم اياته جادتهم ايمانا ووضعت الايبان في نفس الاعرابي كل منصح من الايمان فقال كذا كفى يا رسول الله والله لقد استمعت الى ايبين من كتاب الله استقرت في قلبي ومجداني وروحي وظريري اعزني ان انفلق لأعمل بنا فبعد ثم اعود فانتدود من الله ولما اصبرت اجار الرسول صلى الله عليه وسلم الى الاعراض قائلا مبحان الله لقد قاما اعراض مفقيها. في آية ايستين اصدوانات القرآن تدار علينا بملايين اجرحة. فهل حبنا من القرآن استماع ونظر، أم حبنا من القرآن علم وحقيبة وعمل، والديانة ايمان بالله رسم عالمين، هل على هذا السؤال؟ وقد يجيب عليه بعض المدخنين الذين يدخنون التجارة، وهم يستمعون للقرآن الكريم. الله التوفيق والبجاية. اردت هذه المخدمة كامانة. لان بعض الناس ينظر الى قصة القرآن كشهو تعتماع. فننصل على السورة ونسأل الله ان يزيدنا ايمانا وعلما وعملا وعقيدة. لما نسمع من كتابه الكريم ان رفع على ما يشاه قدير. فبأت السورة بقوله تبارك وتعالى اعوذ من الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الاسلام راه تلك ايات الكتاب المبين الا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعجلون نحن نفصل عليك احسن القصد بما الحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغاتلون أنا أتذكر بقوله الاسلام را خروف المقصعة قال علماء التفسير في تفسيرها الرأي الأول هي من فلأ أصر الله سبحانه وتعالى بعلمه والله أعلم بمراده الرأي الثاني أن هذه الخروف المقصعة أثناء للثور الرأي الثالث أن هذه الخروف المقصعة الاسلام را حاميم كل هذه الكوره التي بدا في الخروف المقطعه انما هي بيان من اعجاب القرآن. القران من جنس الخروف التي تتكلمون بها هل تستطيعون ان تأتوا بمثله هل تستطيعون ان تأتوا بعشر منه هل تستطيعون ان تأتوا بآية? هل تستطيعون ان تأتوا بظاره من العز الاجابه قلنا اذ سمعت الارض والمثل نصر هذا القرآن لا يكون بمسكي ولو كان بعضهم لبعض الغهيرة. يعني سلام الله رب العالم. هذه القروط المقطعة منها سور قلعة في حرب الواحد نون والقلم ولا يفكرون خاصة القرآن بالذكر خاصة القرآن المبيل لها صور سور بدأت بحرصين حاسم تنزيل الكتاب من الله العظيم العليم لها صور بدأت بسلام هل اتنام ذلك الكتاب لا رجح فيه هدى بالمستقيم منها ما بدأ بأرض هل كتاب العنزل اليك فلا يكون في صدرك حراس منه كنها ما بدأ بخمسة احرف تاتها ربك عن الله وذكرية حين فيه انطاق. كذلك يوحي اليك و الى الذين من قبلك الله العديد الحكيم. سبحانه وتعالى. فدعت السورة الف لامرا. تلك ايات الكتاب المبين. الكتاب المبين البيم الواضح الذي وضح كل شيء. هذا الكتاب المدين هو المؤتما على الكتب السابق وأدلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيزنا عليك. يعني مؤتما على الكتب المنزلة من حمد الله. جولا فعاد اعرفنا شيئا عن رسالة النصر ولا عن رفوة الانبياء. وكل علوم الاولين والآخرين. وكل رسالات من انبياء والمرسلين. انما هي تذكرنا في القرآن الكريم. القرآن الكريم بيّن لنا وحلامية الله رب العالمين. وبين لنا بداية الخنس لأبينا آدم وعننا حوام. وبين لنا حقيقة الدنيا وما فيها الى يوم القيامة. وبين لنا البوت والكبرى وبين لنا يوم البحث والمسور وبين لنا الفيسان والصراث والجزاء والاعمال وبين لنا النار ونفيحة وبين لنا الجنة ونفيحة لماذا لانه شلام الذي لا تأخذه زنة ولا نوم سبحانه وتعالى تلك ايات الكتاب المبين الواضح إلا انزلناه قرآنا عربية. وقل قرآنا عربية. هل الدغة العربية هي الوحيدة في العالم؟ لا. العالم فيه لغات كثيرة. لكن لماذا تخبر القرآن ليكون عربي؟ نبحى طريعة لأن القرآن يريد ان يقول يا عرب لا ربنا لكم ولا قيمة لكم الا بالقرآن والسلام. لقد كنتم قبل الاسلام لا شيء لا شيء. فجاء القرآن لغتكم فاوجد لكم المكابة العظمى في الدنيا والآخرة. وذكرني هذا بقول عمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه عندما دخل يفتح بيت المنزل. ونظر انطائف من ابو عبيدة. فوجد سياب امير المؤمنين مرط فبكى فبجى ابو عبيدة وقال يا امير المؤمنين لو استخذت لك مردة اخر. فنظر اليه سيدنا عمر وقال يا ابا عبيدة لقد كنا نحن العرب ادل الناس. فعزنا الله بهذا الدين. ونحن اتضينا الحزب في غيره ادلنا الله. نحن اتضينا الحزب في غير الاسلام. ادلنا الله. ومتاجر الحكور الراهب المسؤول أنت ما يائزهم يأتي وانظروا يقول انت عمر انت امير المؤمنين قال كيف اردتني قال والله لقد قد فرأت في التوراه الغياب لله ان لم تقول ضيس المصدس من بعد محمد رجل من امته يقول ناشيا مذيابه مرفع فرأيتم فعلمت انك عمر ابتالك قرام عربية قرآنا عربيا رفع شأن الأمة فلا كيان لها إلا بهذا الكتاب العالم فيه نغات كثيرة لكن اللغة العربية هي أوساوها وأطرحها وهي لغة صاد وهي اللغة التي تنجل معانيها إلى جميع لغات العالم فأراد الله سبحانه وتعالى ان يمتل هذا القرآن بأشرة لغة وهي لغة العرب وحب العرب لها الايمان لن يبعو الشباب المسلم الى حبه للعرب ولا يتنكر بعروبته فان حب العرب لله ياني حين اخر دين يعدد واضح به وهل حمل الاسلام الى بطاعة سنة دير العرب فالحمله الا ابناء الجزيع حين يصنى والمبيرة انهم كانوا يحبطون كل نواد بدين الله ويصحفون كل عنو بدين الله ففتح الدنيا محارفها ومضاربها. أراد الله ان منتل اشرف كتاب ربع في اشرف رغف على ان اخنبيه ورسول صلى الله عليه وسلم في أشرف دقائق كلة في مكة، في أشرف ليلة في ليلة الصوم، في, في شهر في شهر رمضان، في أشرف وهي أمة العاقبة عن سلامة الجميع، في أشرف كتاب وهو القرآن الكريم وأنتم خير أمة اخرجت لله، تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إلا أنذلناه قرآن العربية. لأنها اوضع الضوات انتشارا وثقافة ومعرفة وعصاعة لحظة الحاكلون ثم قال تعالى بعد ذلك نحن نقص عليه احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن ويقص من قبله من الهاتلين لماذا يقص الله على سيدنا محمد قصة سيدنا يوسف؟ ما هي العبره من هذه القصه هل جاءت في يصنعها المسلم ويتفنن باراء وتشكلات لا الاتسورة نزلت في جو عصيب رهيب في عام الفتح بعد عام الفتح بعد ما توفي ابو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفيت السيده خديجه وخوصر الرسول واصحابه. والدعوة محاصرة. ويقول كي ابن بعض رضي الله عنه خوصرنا. فلم نجد شيء ان نأكله الا ورق الشجر. ولما جف ورق الشجر لم نجد شيء ان نسفه او نأكله. فجعنا. ومعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج ذات ليلة اتبوض مع الحصار وانا جاء فسمعت فعقعة فحف الضوء فلما انتهيت من حاجتي نبتت يدي على مصدر صوت الفعقعة يعني على مصدر الصوت فوجدتها جلدة بعير الجافة والجوع يقومي فمن شدة الجوع اخذت جلدة بعير الجافة من تحت بولتي وغسلتها وحرقتها واكتبت بها ثلاثة ايام في سبيل الساعة في هذا الجو الخالق جاء بأطلاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوبهم في حالة لا يعلم بها عند الله اجتاب فتعرض ويبكي بعضهم ويقول والله ان المشاء ليس حسنا على شيء من الدنيا وإنما بكائي أخاف أن تكشف عورتي ولا أدل ما أسر به عورتي لأنه لو كشفت عورتي أستحي أن تصني بين يدي الله رب العالمين إنه يريد شيئا أن فيه به العورة لهذا الجوء تأتي أصحاب رسوله له يا رسول الله لقد رأيت نحن فيه يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل الحاجة. ويقولون له يا رسول الله لو تخص فصف علينا قصة تقص لك. وانت لا تنفق عن الهوى فنريد في لفضل ربك تكون لنا عوما على ما نحن فيه. فاطلع الباب على ما تكون به وعن قصة ايمانهم فنزل قوله تعالى نحن نقص عليك احسن القصص تكريما لأصحابك يا رسول الله وجبرا في خواصيهم انا الذي سأقص عليك لتبلغ اصحابك قصة يقصها عليك ربكم تارك الظلج واحكموا احكموا احسن نقص عليكم هم يريدون قصة يا رسول الله انا الذي سأقصها عليكم وعلى مني سوفركم بها فسوفركم في احدى القصر بلا ارحينا الي هذا القرآن فان قد من قبله لمن الغاتلين لكالجن جسة شهيدنا يوتب في مكة في هذا الجو جسة كاملة من حول مجهد الى اهل مجهد الله يتلقى واصحاب الرسول يستمعون فسبحان من جذر بصاصل اصحاب الحبيب محفظ صلى الله عليه وسلم فلذلك قصة القصة هي من قصة بالفرهان كل احسن القصة قصة ابينا حواء احسن لأبوي الى الله فتلقى آدم من ربيه كبيرات التتابع علينا احضر قصة لعضوين كاب الله عليه الحديث قصة صغير وحاضر احضر احضر في اخر ضرور حائف ومان احضر من مستسلم مخلص لله قصة سيدنا نوح مع قوله احضر قصة اللاجين المحمينين قصة سيدنا ابراهيم الخليل احسنوا التوكل المتوكلين على الله رب العالمين صل يا نو كن وسلاما على ابراهيم لما قال له سيره الك شيء لا خليل الله قال يا تجرين حنا منك فلا قال من ربك قال علمه حال يفريح عن سؤال نزل الامر فوني برضا وسلاما على ابراهيم. قصة سيدينا موسى مع سرعون احسن قصص مستبع فينا المنتظرين. ونريد ان نقولنا على المدينة تضعفه في الارض. ونجعلهم ائمة. ونجعلهم مارسين. قصة سيدينا حيثك مريم. احسن قصص لهم البريئة. لهم البريئة من صاحرة. الله رب العالمين خصة رسالة الحبيب سيدي محمد بالقرآن الكريم حصة مخصص سيد الشفاعات وسيد العوضلين والآخرين ومن له السفاعة يوم الدين يا من له حس الشفاعة وحده وهو المنفه ناله السفاعة عرض القيامة انت تحت لوائه والحوض انت عياله اصطرعه سيدنا يوسف هي احضر خصف المحسودين. المحصار دينا المطلومين. لا احضر خصف علي احضر خصف. بما انحينا الي هذا القرآن فان قلت من قده لمن الغاثلين. لماذا تبدأ القصة? اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت احد عظرك كذا. والشمس والقمر رأيتهم بساجدين كيف رأى هذه الرؤية وما تأميلها وبماذا رب عليه ابوه وكيف بدأت القصة هو موضوع لطائنا في الأسبوع القادم غير القادم ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واجف ربك اذا نسيت اقول قولي هذا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 اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المتسدين الذين قال لهم النار إن النار قد جمعوا لكم فاخشوهم فزالهم إيمانا وقالوا حصبنا الله ونعم الوحيد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعض أيها المسلمون عباد الله فبنشيئة الله تعالى لقاؤنا اليوم هو اللقاء التالي مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأمبياء الصلاة والسلام وبداية لقاء اليوم من قوله تبارك وتعالى أعوذ الله من الشيطان الرجيم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 صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا وهو هلام ما هذه الرؤيا رأى احد عشر كوثبا والشمس والقمر رأى كل ذلك تاجدنا لها فاصبحت وقف الرؤيا على أبيه اذ قال يوسف لأبيه يا هبت إني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت بني ثابتا هذه رؤية وفي بداية اللقاء بنشيعة الله تعالى نريد ان نعرف حقيقة الرؤيا. ما هي الرؤيا؟ يقول علماء مدرسة التحليل النفسي وارجوا ان نتنبه ما هي الرؤيا؟ يقول علماء مدرسة التحليل النفسي وانا اذكر رأيهم من باب معرفتي ماذا عند غير ثم اعرف ماذا في ديني وعقيدتي الرؤية عند علماء مدرسة التحليل النفسي هي صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الاحلام عند غياب الوعي هكذا قال علماء مدرسة التحليل النبتال الرؤية عبارة عن صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الاحلام عند غياب الوعي وابدح رجل يشتهي امرا ما هل يشير وهذه الرغبة مكفوطة عنده لا يستطيع ان يصل اليها ينام فتتنقص فيها الاحلام عند غياب الوعي وهو في النوم يرى ما يشتهي رجل عطشان يرى انه على بئر ويرى انه يشرب الى آثم هذا هو تعريف الرؤيا عند علماء مدرسة التحليل النبثاني وكلام قالوا وكلامهم كلام لكن الرؤية في عقيدتي وديني ما هي؟ ما هي الرؤية في النظر الاسلامي والحس الاسلامي؟ هل الرؤية طوى من الرغبات المكبوثة تتنبط فيها الاحلام عند غياب الوعي كما يقول علماء النظر؟ الرؤية في النظر الاسلامي لها معنى اخر وتعريف اخر فما هو؟ ارضها الكلام. الزمان وعوالد المكان تحجب الانسان عن الماضي وتحجب الانسان عن المستقبل وتحجب الانسان عن الحاضر المحبول. واضح رؤية الاسلام ان عوالد الزمان والنكاج. تحجب الانسان عن الماضي الذي مضى والدي بعد ستة سنة زمان ومضى اريد ان ارى والدي بعد موته والدك كان له زمان وانتهى فعوامل الزمان تحجبك عن الماضي وعوامل السماء تحجوك عن المستقبل. يريد شاب ان يتزوج. ما هي شريكة العبد؟ يحجوك عن السماء عن معرفتها لان معرفة ذلك عند علم الهروب. فعوامل السماء والمكان يحجب الانسان عن الماضي والمستقبل والحاضر. فالماضي يحجبه الزمان الذي مضى والمستقبل يحجبه الزمان الآتي وعلمه عند رب والحاضر المحجوب يحجبه عين عامل الزمان والمكان وشاء الله, الله تبارك وتعالى ان يخلق في المؤمن واقول المؤمن لا دخل له بالكافر شاء الله سبحانه وتعالى ان يخلق في المهم الحافظة العظيمة لا نعرف حقيقتها ولا نعرف كلها. هذه الحافظة تتفاعل ايمان الجرء وتتغلب على حاجز الزمان وتتغلب على حاجز المكان وترى الاسلام في رؤياه ما مرى له واضح. كل ذلك لقدرة من? كل ذلك لقدرة الذي خلقك تسوىك فعزلك في اجل صورة ما كان واضح. المعنى وهذا المسال يوضح. حاسة تتغلب على حاجة الزمال وحاجة بالمكان ويرى العنسان الماضي والحاضر والمستقبل بصفة الله. كيف ذلك? سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى في غزة احد ان بيفه قد انكسر صرف السيد انكسر من جزء فلما رأى الرؤية قبل الباركة حجم واولها انظروا الى عام تغنب على حاجم زمن البكال الباركة لن لكنها ستبدأ بعد ايام بعد قريح لما غلّت الحافظة العمانية على آدم الزمان والمشاكل فيؤولها رسول الله ان انتصار طرف سيته يؤمل بالاتحاد واحد من اهل بيته فيكون الشهيد هو سيد الشهداء سيدنا حمدته بن عبد المحضر عم رسول الله ثم يرى انه ادخل يده في زرع حقيلة فأولها انه سيعود الى المدينة سالما وسيجرى ما جرى ورأى بخرا تذبح فكان اكتشاد أسعاده حافظة على حاجز الزمان والمكان بقدرة من؟ بقدرة من مثال اعضاء سيدنا عمر المخصصاق وهو امير المؤمنين رضي الله عنه وارضاه رأى وقيا فتغلبت على حاجز الزمان والمكان الرعي طب ثلاث الجمعة يوم الاربعاء يوم حيث طبت الجمعة بقليل فعد الامر وخفض الجمعة فقال لنا رأيت رأيت ماذا رأيت يا امير المؤمنين قال رأيت رأيتك لينفرني فتعجب الله فنظر الى احياء رسول الله صلى الله عليه وقال لهم لا تتعجبه ان نبيك الذي نطرني هو قرب اجري ودنو عمري نحن فصل الفجرة فصعناه الملكون ابو الولو المجوسي أمي والتشهد امير البؤمن تغلق على حاج الزمان والمكان الماضي والحاضر والمستقبل هذه انا تستشفوها لخدرة الله سيدنا عسان عندما خوصل فكان اسرائيل بعضه وطلب الارض كمان فارضوا ان يفقوه وهو طائم العسان فقال له الألف سؤال الذي اشتريت بأررونه ورهبتها للمسلمين قالوا نعم قالوا اتخوني قالوا لا نسيه فأراد الله ان يمكن فظهر والمسحة امانه فرأى نفسه يتناول الاخطارة الجلة مع رسول فقال وقال ان الشهادة قد اتخربت ما قام عن الزمان والمكان وستشد فيضر عسنان الشريف على المسحة اذا ان بحية النظر الاسلام هي حتى كمية كفافة في المؤمن تتغلق على حاجة الزمان والاكان ويرى الانسان الماضي والحاضر والمستقبل كأنه واقع لسبرة من يكون للشيء كنها يطلق نرجع يا سيدنا كإن يستراء الرؤية تقدم له عامل الزمان كمان سمين الرؤيا تقربته يا اباك اني رأيت احد عشر كوكبة والشمس والقمر رأيتهم لسابعين القصة طويلة وطيبين عجيزة وعمر طويل ويلقى الجب والمباع وامرأة العزيز والسجن والنسوة وخضائم الارض والولاية وفت ذلك في نهاية القصار في عامل الثماني المتطبط يا سيدي يوسف تكون النتيجة الذي عندما فقد عليه ابوه وامه او قالته واقتضره ال11 ورفع ابويه على العرش وقر له ثكلا فقال يا ابتي هذا صرين رؤيا يا من قد قدع عليها ربي حق تقلبت على حجر السماء وتقلبت على حجب الملك بقدره من بقدره الله رب العالمين اذا الرؤية في التحليل النفسان صورة من الرغبات المسبوطة كلام. الرؤية في الاسلام حادثة اندعها الله في قلب المؤلم يتغلب لها على حاجب الزمان وحاجب المكان ويرى الماضي كأنه حاضر ويرى الحاضر كأنه وافع ويرى المستقبل كأنه حاضر وكل ذلك جزء من سبعين جزء من نغوى وقدرة الله رب العالمين. ادفال يوسف لأبيه وقفه. سيدنا يوسف يرى الرؤية. ابن يرى. واب سيدنا العفور يفسر. لا تنكر ان سيدنا يوسف من بيت الرؤيا فيه الله يؤمن الله. الرؤية فعل سيدنا يوسف. رؤيا جرعة بيت. ده هو من بيت الرؤية فيه الله. من جسه الاكبر سيدنا الخليل وابراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا الخليل وابراهيم يا ارهب. عندما رأى انه يذبح ولد. قال يا بني سيدنا يوسف قال يا ابا ارضنا سباء سيدنا ابراهيم ابو الصلاة وسيدنا اسماعيل ابن يفسر وسيدنا يوسف قال يا ابا في ابن الله وسيدنا يعقوب ابو يفسر ذرية بعضها من بعض والله سميع عليك. سيدنا الرحيم رأى الرؤية. قال يا بني اني ارى في القنام اني اذبحك تنظر ماذا خرج. سيدنا اسماعيل ابن مخطر. قال يا ابا تفعى ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الطابرين. سيدنا الرحيم ماذا استكار سيدنا اسماعيل? لماذا استكاره في امر الكبير? استكاره كان يقدر ان يذبحه من الخلف ويكسر ويسعى لكن الخدر ليس من شيمة الاوصياء فشاوره ليشاركه الرأي فيصبر سيدنا اسماعيل على قدر الله فلا يحرم من السواب والاجر من الله على ابتداء الله واكتبار الله اراد ان يشاركه المشروع حتى لا يحرمه من اجل الاتفال لله النهاردة لفة الناس ناسي. سيد ابراهيم يقدم لولده الاجر من الله. في السبح والقفل والموت. احنا النهاردة ماذا نقدم لابنائنا? ماذا نقدم لابنائنا? جملة بنت حسين ولا ينبقك مثل قبيل. كل واحد دينا يشوف بيته ويقدمه لأولاده. والمعنى مفهول. احنا الاهار دا نقدم اهل اولادنا. نقدم اهل قنافنا. الاجهده اللي في الجده ايه شكلها. ابن ابراهيم يخدم الاجر والسواب من الله لولده. اي شاومه حتى يمتصل الى عمر الله هنكر ماذا تخدمه في بيش كان اهل نصير سمعاتنا وعنصاتنا رجالنا واخواتهم من ذلك. فنريد ان نستفيد من اللقاء شاء الله سبحانه وتعالى ان يختبرهم وحرمهم من الانجال. لا ترين هؤلاء نكون لهم مستور. وانا افضل الله في هذه المحظة وامنه على دعوتي بغير اصطراح منا على الله. اللهم يا رب إني أسألك أن ترجف كل محروم من قبلك وأن ترجف كل أختي مسلمة من من الإنجاب من يا عرحم الرحيم اللهم اتجبها يا رب اللهم اتجبها يا رب بغير احتراح المعنى ولكن أنا نفتدركم بعمل الإنجاب يوموا تفكروا إنكم مبتوعين ولن بيخلفوا يعني مفتوع لا افكروا الامر قلو يتعلق بعامل الزمام جمال بسيط وتنتهي الدنيا بما فيها وتقدم على ربك ان صدرت فان تقدمت لك قد فدخلت الجنة فسيرضيك الله في الجنة وانت بجوار الله ارحم الراحمين. سيرضيه ويعطيك ما تستهل وما تستهلت اضطل الى اختبار سيدنا يا سهيد سيدنا عندما بالرؤية واراضى ان يفتح ولده ماذا تطعي؟ تأه معنى عميص سيدنا اسماعيل الولد الوحيد له ويعلم ان موته فضل نصر له لان لما ولا سيدنا اسحاء لم يولد بعض لم يولد بعض وفيش نص سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل معناه نصر النصر لسيدنا لكن تقربا الى الله وحبا لله وارضاءا لله لا يقطع مثله ويذكي تقربا ورضى بحب الله رب العالمين في القدر يا قد اي ارى في المنام عندي اصحى يعني اصحى على ولو قد يا لو كنت على نفسي ولو كنت على نصيحه يا ادمي ان تصلي ليخت فتطيع من الابداع رئيسه التطيعات هي القصيحة. افعى لا تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصبيبين ابن يرى وابن يفسد سيدنا يوسف ابن يرى وابن يفسد اذ قال يوسف لابيه يا ابدي اني رأيت احد عشر وكذا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين هنا سيدنا يعقوب نظر الى الرؤيا فوجد فيها عالم صاحب وجد ان سيدنا يوسف هو الذي ستحل فيه بركة الخليل سيدنا إبراسيح وهو الذي سيحمل هذه الرسالة وسيكون له واد عظيم في سأل الدين وسيكون له سحب كبير وشريف وخاص على سيدنا يوسف فنظر اليه انظروا سيدنا عقوب يختصر الشكر ينتصر على عام الثمان والمكان فيطلوها مخدما ويدمن الكثة باكلها فيكون في السفير على يا لا تقصد اياك على اسودك. سيجيب لك ايها. وقد حقا. الا الشيطان من انسان عدو مبين. سيدنا يعفوض رأى ان اول ثلاثة لماذا أكل من الشجرة؟ حرصا على القضاء في الجنة وقاسماهما إني لكما لمنا صحيذ. من هم ربكما عن هذه الشجرة؟ إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. حرصا على القضاء في الجنة وقاسماهما إني لكما لمنا صحيذ. من هم ربكما عن هذه الشجرة؟ إلا أن تكون ملكين أو تكونا من الخالدين. فقاسماهما إني لكما لمنا صحيذ. فدلاهما فدلاهما بغرور. اكل شرقا على البخائط الجمع ليكون في جوار الله ولكنه عفى الله لحكمة يعلمها الله وكانت الاسيجة فخلط ادام من ربيه كلمات متاب عليه انه هو التواب الرحيم. الحرق من اذين عادم. والغضب من الله بحب الله اذر من الشيطان فتحول الى حفظ حفظ على اذين عادم. والحسن القبيل عن في حتل اخاه هذا. حظ وغضب وحسن القبيل. او الثلاثة الجنود نفسي الله جاهزنا. فسيدنا يعفوض رأى ان سيد نفسك يحفظ على اخواته فيكيب له كيد ايضا ويحفظوه ان الشيطان بالاسلام عدوه. لكن اللقاء. لا فينا الا وفيه حسن وفيه وفيه قياس اذا حسبنا فلا تبغض ولكن احنا النهاردة بنحفظ بنبغض انا ادعى حفظة اليوم لو كان اي اخي فينا مخلص لأحيه اخلاف الايمان بالله نأخذ كلنا من قبل الله في نفس صيدي وصحيح لكن كلنا في على بعض واسألوا صمالاء في العمل واسألوا المفضاء في كل واحد يعملوا مع اخوان وعمل ايه مع جمالات ان هالك عيون ما بيعطل بعضون وضعنا بعض. اذا حسبت فلا تبخص ولكن نحن اذا حسبت فبغل والله الذي لا اله غيره اعلى من الناس لو استطاع الواحد منهم ان يمد يده في الملأ الاعلى ويمنع رزق الله عن خلق الله فعل ذلك دون حياته نحن يبن بعضنا بعضا نحن يبن بعضنا بعضا انما تاثير وحذا كلام النقنافه معصحه في الايمان بالله رب العالمين اذا حصلت فلا تصدق اذا في حصلت لا تصدق اترك الخلقه للخالق اذا حصلت فلا تصدق واذا ظننت فلا تتحقق عندما ظن في شيء لا قد تحقق بعد الامر لان الظن يخرجنا من اسم والحياه بالله واذا فسيرت فرض متكلا على الارض احمل بحج عن فهمه وتغير معنى البشاء والعياذ بالاهب نمضي لا انا اعرف ناس من اغبياء المسلمين للاخذ من اغبياء المسلمين والقلاد المسلمين والثقياء المسلمين لا يتحرك بعضهم الا اذا فتح الكف نصاب وجال يفتح الكف يقول له اين امشي فريدك مفتوح يا سلام الشح ده خلاف الاطراف قد صحى اذا الشيخ المصاب الدجال ده مشترك بوك يرجع كفر والعياذ بالله اذا تفجرت فاستيق متوكلا على الله حين توكل على الله كما بيننا ان توكل على الله وصدقنا ذلك اننا توكلنا على الله ربي وربكم انت بس الا هو اخذ بناصيتها ان هربت غير روحك من جامعه الاسلام نريد ان من اللقاء في حكام اللقاء لا اصيل عليكم. فينا الرحية فينا اليوم. عارسين الرحية وصلت فينا الى اين? الى اين? يا اتينا. للأسف بعبوهم مسقصة. بعبوهم حلل جهادات. وعبوهم متعلم يستفعلين ويقول ايه? فيه فتاح مريضة بمرض عذار. ونامت البنت تبكي. يا ضحكت من جهلها الغلم. يومها انضحكت عليها الامن في مشارك الارض ومغاربها. ماذا در لن? مامة سنة. وبعدين وهي مريضة. شافت ايه? شافت السيدة زينك في مدتها دوة من الجسران. وقالت لها اكتب الرسالة اربع فاشر مرة ووزحيه. ودامة سنة من مرضها بعادية وكفية. والله يقول واذا ما رفت فهو يشفين وغمية الحبيب محمد تقول واذا ما رفت فالسيدة زينب هي تشفين لا حول ولا قوة الا بالله. ماذا جرى لنا حين العقيبة? الرحمه نفسه واحتياج وفضل ومن خدفها وكتبها فعبيبته فسده. وانا معي علماء المسجد افضل مني عنه. واقول امامهم ويراجعوني اذا افضل. من كتب الورقة التي وعدها الفتاة ولا انفر وليس هناك تهرأ تفعل زنب ولا جاء غير طفل واحتيار من كتب هذه الورقة ووزعها فقد كفر عليه تجديد ايمانه وتجديد عهد زودته لانه سفر وزودته مسلمة ولقد نحيى اليك وعلى الذين من قبلك لان اشركت لا احبطان عمله يومك الاسلام اسحي يومك الاسلام تنبهه اكتبه في الاربع عشر مره عشان اللي يوزعها يفل واللي يوزعها يستقر جاءت المرقه ومزقتها ودسلي عليها بالحال فنحن صم لا نحصى ولا نخاف الا الله رب العالمين وبعدين رحنا الشيخ احمد خادم الحرم المدني اللي رأى اللي في النحية والنبي قالوا كل يوم يموت من امتي مئة على غير من الاسلام. يا شيخ احمد يا شيخ احمد صمحنا درد الحرب. ديني شيخ احمد. لا في شيخ احمد ولا شك عبريض. كتايا فتاك بالعقادة. تحولت الى منصر. اربوح يا تحولك الى احتلال في العقيدة واحتلال في الحمد والعقيدة في نفسنا يا عمك الاسلام قل لي واحدة تقول بانا شفت النديد واحد يقول انا شفت الرسول يا اعظم الكرة ان الرجل ير عينه ما لم تر لا السيدة زينب شفت المرضى ولا المدني حيشف المرضى ولا المسول هيفن الفقره حلق حال لما يريده ومن لا تأخذه سنة ولا نفسه يا امه الاسلام يا امه الاسلام صححنا عبيده لا تصدقوا هذه الاوراق فلا ترددوها ولا تعتقدوا فيها فانا مروحيا في الاسلام هي حاجه تتغلق على حاجم الزمان والمكان اذ قال يوسف لعبيه يا ابدي انتي رأيت واحد عسر كوكبه والشمس والخبر رأيتهم لي ساجدين. ما تترى من اخوة سيدنا يوسف هو موجوع لقائنا في الاسبوع القادم غير القادم ان شاء الله ولا تقول لما لشيء ان اني فاحل ذلك هذا الا ان شاء الله. كان نسيف استغفر الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واستعف من الذنب كما لا ذنب له والله العظيم يستجب لكم واستغفروه يوصلكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي محمد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 وقالوا حصدنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله بمشيئة الله تعالى لقاءنا اليوم هو اللقاء الثالث مع قصة سيدنا يوسف على نبينا وعليه وعلى جميع الأمبياء الصلاة والسلام بعدما رأى سيدنا يوسف الرؤيا التي عشنا معها في اللقاء السابق، اذ قال يوسف لأبيه يا ابت اني رأيت احد عشر كوكبات والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقفص رؤياك على اثوتك فيكيدوا لك كيدا. ان الشيطان للانسان عجو مهين. وعلمنا حقيقة الرؤيا في النظر الاسلامي انها قوة اودعها الله سبحانه وتعالى في خنج عبده المؤمن تتغلب على حاجب الزمان والمكان وتأتي بالماضي فتجعله حاضرا بقدرة الله وتأتي بالحال فتجعله واقعا بقدرة الله وتأتي بالمستقبل فتجعله واقعا بقدرة الله وقلنا سيدنا يوسف ابن يرى وسيدنا يعقوب ابن يفسر فتعالوا بنا لنرى تكسيره اليوم ايضا بمشيئة الله تعالى، لانه نظر اليه فوجد فيه امتدادا بالرسالة ثم يقول له بعد ذلك وكذلك يجت بيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعفوزك كما اسمها على ابويت من فضل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين اذ قالوا لا يوسف وابوه احب الى ادينا منا ونحن عصبة إن ابانا لفي ظلال النبيل. وكذلك يجتديك ربك انظروا الى هذا التفتير في هذه الان. هناك قاعدة في البلاغة واللغة العربية تسمى بقاعدة تليها قاعدة تسمى بقاعدة النشر. قاعدة لغوية. في لغتنا قاعدة اللفت. بعدها تأتي قاعدة النشر. سيدنا يعقوب في منطق النبوة. يجمل صفة سيدنا يوسف باكملها من فوقا في آية واحد هذا اللفت الذي لخصت شفته بأجملها وضغطها في آية واحدة لا نجده في أي لغة ولا في أي منطق لانه اعجاز وهذا الاعجاز لا يقصد الا في كلام الله خط العالم الله هو في قوله تعالى وكذلك تذيق ربك ويعلغك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته علي وعلى آل العقوب كما اتمناها على امريك من قبل ابراهيم وانتها الا ربك عبيب الحقيب. كل في هذه الاية. ثمانين سلح خصة يتنزل فيها في القرآن والاحداث ثمانين سنة مبغض في ايه. في هذه الاية. كل في الآية هذه. هذه احنا قال وكذلك يا جديد ربك ويعلمك من تأويل الاحديث هذا هو الرسل القصة لقد كان في يوسف واسرته ايات النسائلين لا قالوا لا يوسف واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن اصبت ان لا بالا لدي ظلال اكلوا يوسف اصرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكون من بعده قوم قال اصرائل منهم لا تقتلوا يوسف الى اقل نصف ثمانين نشر ينشر في آية الواحدة هو من الذي علم سيدنا محمد الثالث علمه الذي لا تأخذه سلة ولا نو القصة ملكوفة جمال كل شيء تقرأه وتستوعب بعد هذه الآية انتلافا من هذه الآية تعالوا هنا وكذلك يجد ذيك وكذلك اشارته الى ايضا بلا. كما ان ربك يا يوسف مع التكتير سيدنا يا احمد كما ان ربك يا يوسف اخلصك لان السبيل معناها يخلصك ويخلصك ويجعلك مخلصة من جبيت الشيء اذا خلصت فيجتديك ربك يعني يخدفك ربك ويخلصك ويأخذيك للنبوة. كما اكرمك بهذه الرؤية فرأيت الشمس والقمر مع اهل عشر كم ساجدين اليك كما اكرمك بهذه الرؤية فيجتديك ربك ويجعلك مصرفا مختارا للنبوة والرسالة. وكذلك يجتديك ربك. اتيه واحد اسمعوا نفسك صوب الخلال والخصير في حالة النفس وضعناه النفس ويعلمك من تأويل الاحاديث ان شرحه من لا لابد علمنا فييدنا يوسف من تأويل الاحاديث ابوه يقول ما هو ففل بيدنا يوسف ففل ففل من تأويل الاحاديث ما يطب فيك ويعلمك من تأويل الاحاديث سيعلمك تأويل الرؤيا، ويجعلك في تأويل الرؤية مرجعا مغاية وهذا عفاء تعصاه انت يا يوسف من قبل الله رب العالمين. هذه واحدة. ويعلمك من تأويل الاحاديث دعن يعلمك احاديثا انبياء مرسل الذين سبقوك. فستخدم عنهم لان الله سيجعلك واحدا منهم يا يوسف. فعنك مصطفا ومخلص. ومعلمك من تأويل الاحاديث يا يوسف سينهدك ربك النظر في الكون. وستستدل فتكون عالما في الكير وعالما في الدنيا ويصفح القلب ويصفح القلب فكان سيدنا يوسف سل الله عليه وقلبه عالما ايمانيا لانه نبي فنكر الدعوة الى الله وعالما في عالم الدنيا في عالم الدنيا استدلت على ماذا؟ ألم يكن هو استاذ الاقتصاد الاول. نظر في الكون واستدل وقال قبل نهاية القصة علم على خزائن الارض اني حبيب عليم. فنبي الذي علمه ذلك. الله رب العالمين. شوف التفسير، شوف الالحانات والاترافات من الله. وكذلك يكذبك يخذك ربك ويخلصك ويصديق ابن الله ويعدمك من تأويل الاحاديد ويذب نعمته عليه. الله ادهر. الكفت فلحه في قوله تعالى ويذب نعمته عليه. يا يوسف فتتعلم البحر وشباب تحنس لها الحباب وتخضع لها الحباب. ولكن ربك لم يتقلى عنك يا يوسف فسوف يتم نعمته عليه. انظروا كما اتمها على اغويك من قبل ابراهيم واصحاب. ما انا نتخيز نا ابراهيم بالقصة. يا يوسف ان تبكى الاصحاب الخليل ابراهيم صلى الله عليه وسلم. فقدم الله نعمته عليه بعد اتبارات وابتناعات. فجدتك الاصبر قلقي بالنار وسلم الامر لله الواحد الصحاب. فجعل الله النار برضا عليه وسلامه. اما انت يا يوسف كما قلقي جدتك الاصبر في النار ما فستنص في معاجس النار وسيكون استئلاكه في المقام النك صنص في مكان النار فسبحان من سلاجتك الأكبر بالنار من الجاء وسبحان من سيبك ليك نجح على الخلاء والولجيك في في النار وأنت في النار جعل الله النار على جدك مرضا وكلاما اما انت يا يوسف فتلقى في الزب كأن الاحباس تريد ان تتكلم ستلقى في الزب يجتمع عليك ظلام النيت وظلام الوحبة وظلام الزب وظلام الماء وظنفك مخلوع وكسدك تجتم عليك هذه الظلمات التي يمجدها يوحي ربك اليك وانت بالجد واذا اوحى الله اليك والله نور واذا اتصلت بالنور سيجعل الله سلاما في نئر لك نورا على نور. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. ويعلمك من تأويل الاحاديث. ويضم نعمده عَلَيْهِ وَعَلَى آل يَعْقُوبَ اخوته لا يفعلون ما يفعلون. شف الضغط في القصة مَا البلاجة. لا يفعلون يفعلون يا يوسف. وفي النهاية انفر عندهم كوافر. اني رأيت ان دا والشمس والقمر ابوه وعمه. رأى انته كوافر. هؤلاء كوافر همان العبور. وسيفعلون ما ما يفعلون. وفي نهاية الامر. يا ابانا تصدر لنا ذنوبنا الا كنا خاطئين. تعالوا الحش. والنش. من شو الارتصة? واحد لقد كان في يوسف واخوته. آيات التعليم في يوسف قد تخيل على الله ان لم تخيل اللاجين وقد التحقيق لقد كان في يوسف واخوته فيهم ايه آيات لا فيهم آيات دايست الآية واحدة آيات كل موصل هذا كل موصل تمتصن آية من الآيات وهنا عدد يا اصحوا لاخواني اللغة. اللغه اذا سئلك سؤال فتيل لك من الذي صدق في قوله قبل ان يقول سؤال عزيز انا اطرحه لي يستفيد اخواني كلاب اللغه كلاب الجامعه من الذي صدق في قوله قبل ان يقول صدق في قوله قبل ان يقول سؤال غريب القول قبل القول. بالاجابة الذي خلقت القول قبل القول هو الله. ومن اصبك من الله حديثة. لا احب. ومن اصبك من الله حديثة. لا احب. خلق بالقول قبل القول الله حديث. لان الله يقول لقد في يوسف واغمته اياتا للتائمين. لدي دايز أكبر. نحن لسا نصنعنا حاجة. تسمع كل منصف تجدها آية. صدق الله في كل آية قبل ان يقول لنا الآن. قبل ما نفصل على القصة الله قادر. وهذا اسلوب لا يوزك الا في القرآن الكريم الذي نزل على خسل الأرض يا ايو المنتهينا سيدينا محمد. من الذي صدق في القول قبل القول. افي حاج بيأكد في القول قبل ان يقول. يقول في الصوم قبل ان يقول الا الله. الا الله سبحانه والعالم. لقد كان في الوصف واخوته اياتا لم يقال لالسلائمين الذين يتسألون عن آبهم. الاية القولة ان سيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شمع هذه القصة من, من؟, من الله. لما جاء اصحابه تذكرون اللقاء الاولى. لما جاء اصحابه وقد عادوا عيشة كرد مع الفكار في بكة. فقال يا رسول الله اصحب علينا قصة ام ربك. تحضر علينا ما نحن فيه. فابصل الله على ما في خلقه. فاراد ان يجر بخواصرهم ويرضيهم. فقال له اصحابك يريدون قصة. يتسلون بها عنا هم فيه. دفرا اخاطر اصحابك يا حبيبي يا محمد نحن نقص عليك احسن الله. انا لابن اقص عليك. هذه اوضا الاية. لهي قصة تنفذها الله رب العالمين. هذا ما في الحول قبل القول سبحانه وتعالى. هذه اية. الامر الثاني. ان الهنفار في كانوا في المدينة يتربطون بالدعوة ويتربطون بالاسلام. ما اراد الله ان لقص قصة سيدنا يوسف. ويكون لهم ان كنتم يا اهل مكتب تحمدون محمده. فنحمدون على محمد. وتريدون ان تنزلوا دعوة محمد فان يوسف الذي اقص قصته حفظ وغلظ. فكما نصر الله يوسف على حاجده. ونفر الله يوسف على ظالمه فينفر محمدا على حافظيه وظالميه ويبقى الناس في دين الله اطواله. الحكرة من القصة ايه. فلسان سيدنا يوسف محسوس ومضلوم من نوع في العالم كله. لم يفضل. سيدنا يوسف احد. ولم يلحق به فالحق اكبر الذي وقع عليه كيف ذلك احفظوه احفظوه فاحفظوه تاولا احفظوه تمن الضقوق وامرأة العظيم والاسوا احفظوه الذين احفظوه وهم اخته القوخ في البئر وفي عرسن الصخر فضربنا عن اثي فهو مظلوم من جهة من اضغطه. فالمخابر من احبه. لعاوى حزاحته فالصحف بانه معفوص. فمن احبه ووجده معصف من بالله ادخله السبب. فهو مظلوم من جهة من اضغطه. ومظلوم من جهة من احبه. فمن له ينقذه. لا ينقذه الا الذي لا يغضل ولا يغضل. يلي احبه ظلم ويلي احبه ظلم اروح يال يا رب ليس اهي الا انه من احب رموه في البن ومن احب رموه في الثان فمن له. كيف له ان الله رب العالمين ايه جذال ان الوقت سيدنا ايه حب سيدنا سيدنا يوسف ايه كل موصر في آية فسبق من قال قبل ان يكون وهو الله رب العالمين تعالوا الى نهاية لقاء اليوم حتى لا اثير على حضراتكم. آلات الإسعائيين اذ قالوا لا يوسف واقوه. شوف تجد بداية نشره. اذ قالوا انه هو قائمة يوسف حين قالوا لا لا ابتداء وتفيد التحليم والشبور. لا يوسف واقوه احب الى ابينا ونحن إن أبانا في غلاله على صحب الأخ والسيد يسوع نهبا والسيد يعقوب نهبا تعالوا إلى هذا الرأي من الصلاة كم كتب الكلام الكلام معقول وعلى العمرة ولكن ما رأى السيد يعقوب واحد يقول كيف السيد يعقوب تبي ويحبذ ابنه فتح النبوة في الله يحب نفوس اخوته. كيف ذلك? قد يقول قائل اقول له نحن سريع مكانا. حب التخلصة اذن لكم? يوسف وابوه احبوا الى ابينا مننا. فنحن عصبة انت ابانا لك فلال المبين. فانتوا اعلنين نحن عصبة يعني نحن معذرة. الحصبة العذرة نفوس. نحن عصبة عجرة شبار. ويوسف واخو الشبار. هذه واحد نحن جبار نقوم بشدة ابيه. والله كلام معبول. ونحضر له ما يريده. ونحضره في صاعاته وشراته. اطوه النبي له ودواره ولقاءاته واستبدالاته. نحن الذين نخدم ونستقبل وننظر ونستقبل ونوضح ومع ذلك يحب يوسف وعقاء عبر منه. والله كلام معبول. نكتبه ونحضره ونحضره تحت ونحضره وليه محتى اللي اقرائيين جمالي امر ويوسف وابوه ناس بجرد يحبوهم اكثر من ملت يا على العلم والرس فانا يحبونا احبوه انت بتحب ابنت يوسف اكثر من اولادك ايه? فالسؤال ظلم انظرنا ان سيدة لا يحبو على ابن فهو مخصص. لانا خواصرا انبياء ضواب المعفوضة. هم مال خب سيدنا يحفوضي سيدنا يوسف خب ايه لما تعرف الحقيقة عن اطرخنك الخبز. سيدنا يحفوضنا فضلت سيدنا يوسف وعطاه يتامى من الامر لان ماتت وتزوج بخالتهما فاعراض ان يعودهما عن حلان حالان حلان تقربا الى الله. هذه واحدة يبقى امر مشروف. يخرج يا يا يوسف موسى في العجره انت انت بتخدمه اباط خدمات ثانيه وجهه يا يوسف يا عظمه خطه ابوه الذي رباه وسخر له الرؤيا يا اخوك يوسف انت مش عارفين السبب يوسف خليفة الخليل ابراهيم فابوه يحبه حبا للعفيفه وحبا لامتداد الهه هو حب يعني انا بحب يوسف يعني يوسف اللي هيحضر في سنه مخلل ابراهيم صحبتي لهذا الحب شرح فلن يفضل ابنا على اب ولذلك لا يفضل الابناء على بعضهم في الاعضاء لم يعد واحد شيء ويحضر في سوق لا الحب هو المتساوي انما الذي خيرنا يوسف لقوله وكذلك يجدبها ربي اذا هو يحبه حبته في جديه الاسمر سيدنا الخليل ابراهيب. نفس الوحيد. سيدنا يا رهيب الحب سيدنا يا اكثر من نفسه. يختبر من نفسه. فيكين له يا ظناني اني يحبه. فانت الوحيد. ولكن حبي لعقيدك واناني بربي اشد سوف اصبحت تقربك وخاعة للجاه. فضل ربنا في نفس نصاب السيد فيعبوب انا بحبته. لك حب ليوسف التجميع وحب الشرع ليوسف اختلف فانا فكرته اكثر منكم لانه حب الفت الحي ارجو ان تكون الاشكال في هذه النقطه قد انتهت ولا نقول سيظهر عموم فقط ابن على ابن لا التفصيل هنا تفصيل شرعي لقوله وكذلك يدبي ربنا. في نهاية لقاء يوسف احنا اللي بنفضل بعض الاولاد على بعض ولا ولا الوقت طال وعاتب احنا بنحرك بنكتب للاولاد انهم بالتجاره والمال في البنوك بنحرم الفناء تحرم سمك ليه ما بتقلش دولها لان زوجك قام تسجيل على جد بتحرم سمك ليه بتسيب الولد في الاراضي الغليظه وتبني بنتي في الاراضي البعيده بتجد الورد على النص يوم بتجيش البنس حاجة ليه? لأنك ما تسملش ازواج الجناس لعنهم الغرباء. اسمع! اسمع! وانعجب اححابك بالحديث اللي هقوله لك انت حر? ما عجبتك? قلت جمعة وروح مجمع الورد اللي انت كتبه. لأ الرسول ماذا يقول? بالحديث ما معناه? تكتبون للاولاد والقضية بالامة الاسلامية بعملها. في جميع الزمان انت تحرم والولد يكتب له. انت <تصفيق> إن الرجل لا يعبد الله سبعين عاما. ثم يحضي قبل النظر فيغير فيما فرضه الله فينقى الله والله غاضب على الجنة لم يكن رائحه الجنة. الاولاد مزع الورق تطرق لبنك فروة بل تتعذب فيها في قبرك. تطرق لبنك قاد انت تسهل عنه غير يدي الله. انت تكسك. لانك تبتل الاولاد وحرمت البلاد مزع الورق وتبهل الله. يا من اترك لك ابوك لغاية. احباك وحرم اختك. انت ونزع المرح بحثي لكل وقاتي لكل ذي حق حصة فقد علمت قصة ان رجلا حرم ابنته من حقها في حياته فكسب لولده فازل بها زوجها واكعبها وحمل حياتها الى جحيم يقول الزوج الشيطات ليلة فوجدت الزوجة ستصلي وهي ساجدة ثم تبكي ودعا النعمة الانتعدت لها روحي تقول وهي ساجدة يا رب كما حرمني ابوي من حق اصحرك ان تحرمه من رحمتك يوم الحياة. كانت حرير كانت ميت اعمالتي او فقط الكتاب شكالة والتزوير شكال والاوراق شكالة صدلت ابن على ابن. تحصل الاولاد على القناة ياللي كفت مزع الورج مشتري نفتك وياللي ابوك رأيك مزع الورج مشتري نفتك. ان الوجل لا يعجب الله سبحين عاما. ثم يحكي ابن موته فيهجه ما فرضه الله. ويبقى الله والله غاضب عليه. ولم يكن رائحة الجنة. الى لفاء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 وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المستفدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزالهم إيمانا وقالوا خسرنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله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 علمنا فواطرنا اللقاء الثالث نحو الآيتين الكريمتين إن أبانا لفي ضلال مهين هذه لم نتحدث عنها إن أذانا لفي ضلال مهين هم يعلمون أن أباهم النبي. فكيف يقولون إن أذانا لفي ضلال مهين المراد بالضلال هنا في قصدهم ليس ضلالا ودعياذ لله في دين الله فهو نبي معصوم وانما قصدهم ان ابانا لفي غفلة عن حبنا ان ابانا لا يلتفت الينا بعضا لا كلا فهو يلتفت الينا بعض الوقت وعغلب الوقت حبه ليوسف ان ابانا لفي ضلال قبيل يعني في غفة عنا غعظا لا كذب بماذا اجمعوه هو لقاء اليوم مشيئة الله تعالى تبطلوا يوسف او اصرحوه ارضا يغضل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائد منهم لا تفتر يوسف في غيابة الجبهة ينتقطه بعض السيارة إن كنتم ساعين تحرك الحسد في قلوبهم لحب سيدنا يعفو لسيدنا يوسف وما هو الحسد فالحسد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 والدليل على ذلك ان بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان يغتسل ومشهورا الا ان جسده او نقصه الاعلى ظاهرة وكان جميل المنظر ابيض الجسد فرعاه بعضهم فنظر الى جسده وقال ما لي ارى جلتك ولا جلت عدراء مخطأة في حضرها نظر إلى جلد الصحابي فتحرك الحسد طاقة نارية في القلب الى العين فبمجرد ان وطعت العين الحاسدة على جسد الصحابي وشاء الله ان تطيبه العين تفحم جسده وتحول الى فحم والعياذ بالله علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فغضت وقال على ما يقفل بعضكم بعضا هل لا بركت يعني قفلها الله المبارك عليها فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتودأ الحافظ في الإناء فأخذوا ماء وجود الحافظ وظفوه على المحدود ودعى له الرسول فشفاه الله بقول كل فيقول اذن الحسد طاقة شريرة في القلب تتحرك فتتمنى زوال النعمة عن اللحظة. اخوة سيدنا يوسف حسدوه لحب ابيه فيه. فتمنى الزوال حب ابيه عنه. فارادوا ان يصرف اباه عنه بالفضل او النفس. فاجمعوا امرهم حسدا فقتل يوسف. او اصرحوه ارضى لماذا? يخطو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده حوما صالحا. ولذلك فينا في هذه الايام من يحفظ بعضنا بعضا. وحفظنا هذه الايام حفظ للنوع الاخر. حفظ جمني زوال النعمة والحياب الثالث. ولذلك الحافظ لا نسميه حافظا فقط. الحاسب فرع الفرع له ابقل. وابقل حسد هو الغضب من الله في عطاء الله لحرق الله. والحاسب حاسب من الله اولا. فلنى غضب من الله على عطاء الله, الله في حرق الله غضب فحفج. حفج فحفج. فالحاسب حاسب لانه حاسب حافظ لانه غاضب من الله على عطاء الله في حلق الله. ولذلك كفتت جريمة العظمى وجريمة الشنيعة الله يقول ومن خفر حافظ اذا نفعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يأينا خر الحفظ لا نحفظ ولا نحفظ. لمن خلفه يتحرك بالحسد على الحلب? نقول له صاعدا من عسى ان يشفيه الله ام يريح الناس من خلف? اتركوا الله يرزق الله بعضهم من خلف. بعض. اتركوا الخلف. يرزق الله بعضهم من خلف. بعض. الرزاق هم الله والعاضي هم الله. والذي يفعل لا يريدهم الله فاتركوا خدرك الله تعطي خلف الله Yemin ederim, bu bana